وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقسمهما إن لي لكم لمن الناصحين فدلّهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، واتفقا يخصفان عليهما، واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقلكما.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 يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ هَؤُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَضَلَّ مِنْمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ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 كلما دخلت أمّة لعنت أختها حتى إذا دارقوا فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لعولهم ربنا هؤلاء أضلنا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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبا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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبود الله فقال يا قَوْمِ عبود الله ما لكم من إله غير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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وننظر ما كان يعبد آباؤنا وننظر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب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 فأنجينا هو الذين معه مِنَّا منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله قد جاءتكم بجنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عذاب أليم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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضيعفوا لمن آمن منهم لمن آمَنَ منهم أتعلمون أن صالحا مرسلون من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمن به كافرون فعقروا الناقه واتوا ان امر ربهم وقالوا يا صالح ااتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ااتنا بما تعدنا ان كنتم من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولَّا عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّنَّ مَعَصِيَينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَعَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مشرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 ولا تقعدوا بكل سراط تعودون وتصدون عن سبيل الله تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونه عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين